الوحدة الثالثة الأحوال الجوية الدرس الأول الجو ممطر واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور مطر ممطر عاصف غائم مظلة